الله خير حافرا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا أدت إلينا أُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُمْ Thank mm -hmm. you. Yay! Mm -hmm. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ آبُوهُمْ مَا كَانَ في نفس يسبق بكونها وإن رَنَ نَاسِي لَعْمُونَ وَلَنَّمَا دَخَلُوا عَلَى قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ